بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا نصفه او ان قص منه قليلا او زد عليه ورتر القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مطيلا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 واصفر على ما يقولون واهفرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة قَلِيلًا قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما إلينا أنكالا وجحيما وطعاما لا غصة وعذابا اليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا فكيف تتقون إنا تفركم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفطولا إن هذه تذكرة فمن شاء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 والله يقدر الليل والنهار ألم أن لن تحكوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن ألم أن سيكون منكم مرضى يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا اقرضوا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله وَمَا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم أجرا واستغفر الله ان الله غفور رحيم